أنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من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 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بكون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تغمنون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ظن دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله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 قل هل يستوي الذين يظلمون والذين لا يظلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعٌ إِنَّمَا يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مخلصا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ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 ذلك يخوف الله به عبادا يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم اولو الالباب فمن حق علينا كلمه عذاب اف انت تنقل من في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 يهيد فتراه مصرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره لِلْإِسْلَامِ فهو على نور من ربه فويل لِّلْقَاسِيَةِ قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يغلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بِأَحْسَنِ الذي كانوا يغملون أَلَيْسَ الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للناس بالحق فمن اِهْتَذَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة ذميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به منشون إلا عذاب يوم القيامة وبذلهم لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبذلهم لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ظر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما عَنْهُمْ عنهم ما كانوا يكسبون سَيِّئَاتُ سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيرًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُولُ الرَّحِيمِ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أَن يَأْتِيَكُمُ العذاب ثم لا تنصرون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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء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 قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون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 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أَعْلَمُ بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءوها فتحت أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ماذا قالوا بلى ولكن حقك كلمة العذاب على الكافرين